بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واستقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أضواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحدط أعمالكم أن تحدط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم يجازون من الله غلاء.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 وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاتِحٌۭ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا۟ فَتَكُونَ فتبينوا لَا تُؤْثِمُوا۟ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقًا وَأَنَّهُمْ كَانُوا لِيَرْكَبُوا كَيْدَ سَاحِرٍ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ أولئك هم الراشدون رضلا من الله ونعمته الله عليم حتى وإلا طار سال من المؤمنين قد سلوا بينهما. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَا فَقَاتِمُ الَّتِي تَدْرِي حَتَّى تَكِئِي أَإِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَأَصَلَّعَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا ترهزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الكسوق بعد الإيمان ومن لم يسبس أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثنك ولا تجسسوا ولا يرثب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وَتَقَوَّلُوا إِنَّ اللَّهَ, الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وجعلناكم, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله أتحاكم إن الله عليم صبير قالت الآراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَضْلٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بجينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا مَنَّوٌ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلِمُ قُلْنَا كَمَنَّوٌ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَشِيرٌ بِمَن تَحْمَدُونَ